غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم أليف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 ما لكم من دوني مولئ من ولا شفيع أَفَلَا تَذَكّرُونَ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاوَاتِ الْأَرْضِ ثُمَّ يعرج إليه في فِي أَيَّامٍ كَانَ بِعُدَارَهُ الْبَسَنَةُ مِمَّا تَعُدُّونَ ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ رَحِيمُ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَ وَبَدَأْ خَلْقَ الْإِنْسَانِ ثم جعل نسله من سلالة من ماء محين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئذة قليلا ما تشكرون وقالوا عدى ضلال داف رضي إنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ رَبَّنَا أَبَصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّنَا مُوقِنُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَأَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي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 وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب العذنادون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد أتينا موسى الكتاب فلا تقوم في مريه من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم إمته يهذون بأمرنا لم صبروا وكانوا بآياتنا يقرون إن ربك أو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمَا هَدَيْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لا أَفَلَا يَسْمَعُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ يَجْرِي إِلَى الْأَرْضِ يَجْعَلُ فِيهَا نَبَاتًا تَأْكُلُ منه أنعامهم أنفسهم ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانا ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 أبتا على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتله فاجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسيرا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 متكين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم غلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا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 إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبل لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح ليلة طويلا إن هؤلاء يحبون العاجات ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشدنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كن علي من حكيم يدخل مين يشاء في رحمته والله لمين أعدلهم عذابا أليما